وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَى رِجْلِهِ يُنَبِّئُكُمْ يُنَبِّئُكُم إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَسْتَغْرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةٌ بَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِثٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِثَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَهُ آلِدًا شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرته وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قَالُوا رَبَّنَا دَاعِدْ بَيْنَنَا أَسْفَارَنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 قُلِ ٱلۡأَرۡوۡنِ ٱلَّذِينَ أَلۡحَقۡتُم بِهِۦ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلۡ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ وَمَآ أَرۡسَلۡنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا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 بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالماكر الليل والنهر إذا تأمروننا إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أدلة.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 يريد أي صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفوا للحق لما جاءهم إن هذا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 انَّ نَبِيَّهُ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ